بسم رب النبي والسلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمي أجمعين الله والصلاة سيدنا لله على وعلى آله وصحبه、أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على الاجتهاد في ا ل أ و ا ن وفي المياه إ ذ ا م ش ت ب ه على ا ل إ ن س ا ن طاهر ب ن ج س وتكلمنا على شروط الاجتهاد وبعد ذلك تكلمنا على أ و ا ن الذهب و ا ل ف ض ة وقلنا إ ن ه يحرم على الرجال والنساء ت و ا ء يحرم عليهما س ت ع م ا ل أ و ا ن ي الذهب و ا ل ف ض ة بكل أ ن و ا ع الاستعمال من الطعام والشراب وغيرهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل في صحاب والفضة ولم يفرق بين ذكر وانما و إ ن اجيز ل ل م ر أ ة أ ن تلبس الحلي فقط أ م س ك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال هذان ي حرام على ذكور امتي حل لاناثها فما سوى الحلي من كل أنواع الاستعمال يحرم الحلي أنواع سوى كل يحرم على الرجال وما حرم استعماله و حرم اتخاذه واقتناؤه فيحرم على الرجل وعلى ا ل م ر أ ة أ ن يقتنيا ا ن ي ة من ذهب أ و ا ن ي ة من ف ض ة ل أ ن الاقتناء قد يجر إ ل ى الاستعمال ل ذلك تكلمنا على المموه بالذهب والفضة أن المموه جائز أن لا يكون التمويه ل وبعد وذكرنا يكون و بحيث كثيرا نتمكن من أن أن جائز ا شريطة ح ص على شيء من الذهب و ا ل ف ض ة ب و ا س ط ة النار ف إ ذ ا كان ب إ م ك ا ن ن ا أ ن نستخلص شيئا من الذهب و ا ل ف ض ة اللذين موه بهما ل إ ن ا ء ب و ا س ط ة العرض على النار عند ذلك يكون ا ل إ ن ا ء المموه حراما ثم قلنا إ ن ما سوى الذهب و ا ل ف ض ة من المعادن و ا ل أ ح ج ا ر ا ل ك ر ي م ة سواء أكانت نفيسة أكانت أ م ليست ل ن ف ي س ة ف إ ن ه ا تجوز كالياقوت والماس مع أ ن الماس أ غ ل ى من الذهب بمرات ك ث ي ر ة ومع ذلك ف إ ن ه جائز ل أ ن أ ص ل فيه أ ن ه حلال ولم يرد فيه نص و إ ن م ا وردت النصوص بالذهب و ا ل ف ض ة وكما استثنينا ل ل م ر أ ة الذهب و ا ل ف ض ة من الحلي كذلك يستثنى للرجل الخاتم من ا ل ف ض ة ف إ ن ه يجوز له أ ن يتختم لخاتم ا ل ف ض ة سواء اكان ف ض ة ص ا ف ي ة أو ك ا ن مموها ب ا ل ف ض ة ولما تكلم أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم على أ و ا ن ي الذهب و ا ل ف ض ة وعلى ا ل أ ح ك ا م المتعلقه ة ب م للكلام استطردوا على ض بهما ة ا ل ذ ب والفضة و ا ل ر ب الضبة القطعة الصغيرة التي يصلح بها ا ل إ ن ا ء كان الناس في الماضي يصلحون ا ل آ ن ي ة نحن اليوم ما نفهم هذا الكلام أ و في هذه البلاد هنا ا ل آ ن ما نستطيع أ ن ن ت و ع ب هذا الكلام في غير هذه البلاد أ و في معظم بلاد العالم الناس يصلحون آ ن ي ت ه م ويصلحون متاعهم ويصلحون ثيابهم ويصلحون أ ح ذ ي ت ه م ف إ ذ ا ما ق ر أ ن ا نحن مثل هذا في في التي عليها علينا كثيرا ليس هذه الله الله هذا لماذا البلاد نعما بلادنا معنا لكن نستغرب ونستنكر أنعم أنعم أننا ن قوانين ر أ مثل المباحث هذه ن ن ح ل ع م ل ه ا ا ق و ن ا ل إ س ل ا م لم تشرع ل أ م ة م ع ي ن ة أ و ل ب ي ئ ة م ع ي ن ة أ و لزمان مخصوص و إ ن م ا شرعت للبشر جميعا في المشارق والمغارب ل ل أ غ ن ي ا ء والفقراء للعرب ولذلك غ ي ر ه م على السواه ل و نحن حينما نقرا أ ل ف ق ه م الفقه ما نقرأ ا لا ل أ غ ن ي ء ولا ن ق ر أ ه للفقراء و إ ن م ا ن ق ر أ ه للمسلم في كل زمان وفي كل مكان فنحن اليوم نتكلم على إذا ضبف نعرفه في يعرف في نتكلم الإناء الناس منى علينا بنعيما ولكن أصلح اليوم إذا إذا هذا ما نعرفه اليوم في معظم البلاد العربية ما يعرفه الناس هذا اليوم لقد من الله علينا بنعيم كثير ولكن في كثير من بلاد العالم الإسلامي على لقد كثير كثير في أو معظم من معظم رقع بلاد العالم ا ل إ س ل ا م ي الناس يصلحون آ ن ي ت ه م ويرقعون ثوبهم ويحتاجون لمثل هذا فالضب هي ا ل ق ط ع ة التي تلصق ب ا ل إ ن ا ء من أ ج ل اصلاحه هذا هو الاصل في معناها أ ق و ه ا أيضا على ما على يضع فيها الإناء أو من أ ي ض ا يسمى هذا ا ضبة ل ض ب ة إ ذ ا كانت من نحاس أ و كانت من سوى الذهب و ا ل ف ض ة فهي ج ا ئ ز ة بالاتفاق ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لو اتخذ إ ن ا ء كاملا مما سوى الذهب و ا ل ف ض ة فهو جائز ف إ ذ ا كان ر ق ع ة أ و كان من اجل الاصلاح فجائز من باب اولى تطبيب ا ل إ ن ا ء ب ا ل ذ ه ب و ا ل ف ض ة بشكل إ ج م ا ل ي تطبيب ا ل إ ن ا ء ب ا ل ف ض ة جائز و أ م ا بالذهب ف ف ي خلاف ما بين ا ل إ م ا م النووي وما بين ا ل إ م ا م الرافعي سنتكلم عنه ا ل آ ن بالتفصيل والأصل في جواز رواه وغيره الأحوال رسول وسلم الإناء بالفضة ما رواه البخاري وغيره عن عاصي من قال الله الله صلى الله عليه رأيت في تطبيب عن من قدح عند رضي الله تعالى عنه أنس بن ماركا الله وكان رضي قال د ن ص د ع أي انشق ف س س ه شده بفضة بخيطين أي من الفضة هو انس ل والفاعل ف ض ة هو أ رضي و ا الإمام البيهقي قال ه أنس ر الله عنه لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقيت في هذا القدع الذي سلسله بالفضة شده ب ا ل ف ض ة قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أ ك ث ر من كذا وكذا م ر ة ف إ ذ ا هو أ ص ل ح القدح ح ي ن م ن شعب ب ف ض ة و س ق ى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب منه رسول الله ولم ينكره فلو كان حراما لانكره ل ل صلى الله عليه وسلم وكذلك لو ه ا ك م و ه لنبها كراهيته ا إذا على ن فشرب م رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشر لا إ ل ى حرمته ولا إ ل ى كراهته فدل هذا على جواز الاصلاح ب ا ل ف ض ة ولكن ما هو المقدار الذي نصدح ن الإناء, هل الإناء صياغة جديدة؟ نصنع الإناء به هل صياغة ج ي جديدة د ة صناعة بالفضة نصنع ونقول ص هذا ا ل إ هل هذا الإناء ونقول هذا إصلاح نضع رقعة معظم تستغرق و به ع د ذلك ما و الاله م ق د ر ا ذ ي يجوز لنا ل أن ن ت ع م في بعض الامام ح ل الرقعة للحاجة الحالات الرقعة للزينة الحالات الرقعة للحاجة الحالات الرقعة للزينة الحالات ا ت تكون تكون تكون تكون تكون كبيرة كبيرة وفي وفي وفي وفي صغيرة صغيرة بعض بعض بعض بعض ن ل الحالات ذ ه ب بعض وفي تكون ن الرافع ف ض ة الامام ل رحمه الله تعالى سوى ما بين ض ب ة الذهب و ض ب ت ا ل ف ض ة في الاحكام في الكراهه او الجواز أ و ا ل ح ر م ة فقال ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى وما ضبب بذهب أ و ف ض ة ض ب ة ك ب ي ر ة ل ز ي ن ة إ ذ ا ضبب بالذهب أ و ب ا ل ف ض ة ض ب ة ك ب ي ر ة ل ل ز ي ن ة وليس ل ل ح ا ج ة الاناء ليس منكسرا ً و إ ن م ا ضببه بالذهب أ و ا ل ف ض ة ض ب ة ك ب ي ر ة ل ل ز ي ن ة قال حرم استعماله واتخاذه حرم استعماله ل أ ن ه ا ل ل ز ي ن ة ولست ب ح ا ج ة لا وهي ك ب ي ر ة و أ م ا اتخاذه ل أ ن كل ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه هذا هو النوع ا ل أ و ل ما ضبب ب ض ب ة الذهب و ا ل ف ض ة ض ب ة ك ب ي ر ة للزينتين حرمه و أ ن ا ا ل آ ن أ ت ك ل م ع ل ى تفصيل ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع رحمه الله اذ سوى بين ض ب ة الذهب و ض ب ة ا ل ف ض ة في الاحكام نعم النوع الثاني قال أ و ضبب ب ض ب ة ص غ ي ر ة بقدر ا ل ح ا ج ة بضبة صغيرة بقدر الحاجة. ضبب ب قال د ر ح ا قال ج ة فلا يحرم وسواء ك ا ن من ذهب أ و من فضه إذن اذا كان ك ب ي ر ة ل ز ي ن ة أ و كانت ا ل ض ب ة ص غ ي ر ة ل ح ا ج ة فلا يحرم أ و كانت ص غ ي ر ة ل ز ي ن ة صغيرة لزينة كبيرة ل أو ح او ج ة صغيرة لزينة أ ك ب ي ر ة ل ح ا ج ة قد جاز مع الكراهه في ا ل أ ص ح إ ذ ا ل الرافع الآن إ م م ا قسم ا ل ض ب ة إ ل ى أ ر ب ع ة أ ق س ا م يسوي في بين الأحكام الذهب والفضة. ضبه ة كبيرة لزينة ل إن ا ذ ب ضبة والفضة حرام فهي ص غ ي ر ة ل ح ا ج ة من الذهب و ا ل ف ض ة جائزه بدون كراهه ا جائزة ا ضبة صغيرة لزينة ر ل مع ك ا لحاجة جائزة ا ضبة كبيرة ك ر ل مع、الكراها. هذه ه أ ر ب ع ة أ ن و ا ع من ا ل ض ب ة فصلها ا ل إ م ا م الرابع ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى خالف ا ل إ م ا م الرافعي في هذه ا ل م س أ ل ة وهذه ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة التي تمر معنا مما خالف فيه ا ل إ م ا م النووي الامام الرافعي فيما بين المنهاج والمحرر الإمام النووي قال قلت المذهب تحريم ض ب ة الذهب مطلقا والله أ ع ل م سواء كانت ك ب ي ر ة ل ح ا ج ة أو ك ا ن ت ص غ ي ر ة ل ز ي ن ة كبيرة لزينة صغيرة أو أو كانت كانت لحاجة مطلقا ض ب ة الذهب حرام فهذه ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة من المسائل التي خالف بها ا ل إ م ا م النووي ا ل إ م ا م الرافعي وذلك ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ و ل أ ن ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في تحريم الذهب لم تميز بين الذهب الذي يستعمل ل ل إ ص ل ا ح أ و الذهب الذي يستعمل لغيره فقد ورد النهي عن الذهب مطلقا سواء أ ك ا ن ا ل ا س ت ع م ا ل في الضبه ة أم كان في ي غ ر ام و أ ا ا ل الأصل الفضة ف في ض ة التحريم ت س ث ن ي ن ا منها الخاتم للرجال بما للرجال ورد في ه من النص ا و س ت ث ن ي ن ا الفضة بما ضبة و ر د ف ي ه من ا ل الله ن من أمن أنس ص رضي الله عنه أ ص ب ح قدح النبي صلى الله عليه وسلم به فبقي الذهب على أ ص ل ه على أصل التحريم ب ا ل ن س ب ة للنساء كان من المفترض أ ن ه يحرم الحلي على النساء لأنه استعمال ورد النص بإباحة الحلي للنساء من الذهب والفضة لهما ذلك المستثنيات الإنسان فأجزاه كأن من من يجين بإباحة وما وراء ذلك من بعض ورد سيفه بالفضة وهذا س نستثني ت ك ل ل م م عنه في ا ق ب ب ل م ا ح استعمال الذهب والفضة كثيرة ع م ن ن س ت ث حيثما ورد النص بالاستثناء ف إ ذ ا لم يرد النص بالاستثناء ف إ ن ا ل أ ص ل في هذين النقدين التحريم ولذلك رجح الإمام النووي هو والصغيرة؟ الإمام خلاف الإمام الرافع الذهب مطلقا ما هو الكبيرة رجح رجحه تحريم مقدار ما ما من ضبة تكلمنا على الكبر وتكلمنا على الصغر ما هو ضابط ا ل ك ب ي ر ة و ا ل ص غ ي ر ة قال مرجع الصغر والكبر إ ل ى ا ل ع ر ف العرف هو الذي يقول هذه ك ب ي ر ة وهذه ص غ ي ر ة فهذا يختلف باختلاف ا ل إ ن ا ء إ ذ ا كان ا ل إ ن ا ء كبيرا مثلا فتكون ا ل ض ب ة ا ل ص غ ي ر ة فيه ك ب ي ر ة في ا ل إ ن ا ء الصغير إذا كان الإناء كان صغيرا بقدر ا ل ك أ س الذي نشرب به اليوم ووضعنا فيه ضبه استغرقت معظمه تكون ك ب ي ر ة لكننا لو وضعناها في إ ن ا ء كبير ف إ ن ه ا تكون ص غ ي ر ة ف إ ذ ا يختلف الصغر والكبر ب ا خ ت ل ا ف ا ل إ ن ا ء والذي يضبط الصغر و ا ل ك ب ر هو العرق وقيل ضابط آ خ ر ا ل ك ب ي ر ة ما تستوعب جانبا من ا ل إ ن ا ء تسمى ك ب ي ر ة وقيل ما كانت جزءا كاملا مثل ش ف ة ا ل ك أ س او اذن ا ل ك أ س اذا كانت كلها من ا ل ف ض ة تعتبر ك ب ي ر ة هذا ضابط اخر وقيل في ضابطها ما يلمع للناظر من بعد يراه من بعد فهذا كبير وما لا يلمع لا يراه الناظر من بعد فهو صغير والضابط ا ل أ و ل هو الضابط ا ل أ ش ه ر أ ي أ ن ذلك يرجع إ ل ى العرف فما عد في العرف كبيرا فهو كبير وما عد في العرف صغيرا فهو صغير و ب م ن ا س ب ة الكلام على الاواني أ و ن بنا أن نتكلم ي يجدر ا أ على ل التي يستعملها أ ن ا س من غير المسلمين أ و ممن ابتلي من المسلمين بما يؤدي إ ل ى تنجيس ا ل إ ن ا ء أ و تنجيس الثوب مثل الرجل الذي يشتغل في المسلخ ثوبه لا يخلو من الدم و ا ل إ ن س ا ن الذي أ د م ن على شرب الخمر ع ف ا ن ا ل ل ه من ذلك ثيابه لا تخلو من قطرات من الخمر و ا ل ك ف ر الذين ياكلون في انيتهم الخنزير او الناس الذين يتعبدون باستعمال بول البقر ي على ب بوضع ب د و و ن البقر ل ع أ س ت ا ذ ه م أ و في انيتهم ممن يعبدون البقر فقال أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم أ و ا ن المشركين إ ن كانوا لا يتعبدون باستعمال ا ل ن ج ا س ة ك أ ه ل الكتاب و إ ن كانوا يتصرفون ببعض ا ل أ ش ي ا ء ا ل ن ج ذ ة لكن م ا يتعبدون الله باستعمال ا ل ن ج ا س ة مثل الهندوك الذين يعبدون البقر فقال أصحابنا إن كان المشركون ممن لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب كأهل يتعبدون إن ممن فانيتهم ك ا ن ي ت المسلمين أ ص و فيها ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن ه م يتطهرون ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ من م ز ا د ة مشركه وتوضا عمر من ج ر ن ص ر ا ن ي ة ف إ ذ ا ا ل أ ص ل فيها الجواز قال ويكره استعمالها لعدم تحرزهم ما يتحرزون عن ا ل ن ج ا س ة ولكن ما يتعبدون الله بها و إ ن كانوا يتدينون باستعمال ا ل ن ج ا س ة كالذين يغتسلون ببول البقر أ و يضعونه على اجسادهم ففي جواز استعمالها عندنا قولان أ و وجهان م أ خ و ذ ا ن من ق ا ع د ة ف ق ي ة عندنا إ ذ ا تعارض ا ل أ ص ل والغالب فما الذي يرجح ا ل أ ص ل في ا ل آ ن ي ة أ ن ه ا ط ا ه ر ة ولكن يغلب عليهم أ ن ه م يستعملون فيها النجاسه فماذا نحكم الان هل نحكم ل ل أ ص ل أ م نحكم للغالب وكذلك ا ل إ ن س ا ن الذي يشتغل في المسلخ ا ل أ ص ل في ثيابه ا ل ط ه ا ر ة ولكن قد يصيبها شيء من أ ر و ا ح الحيوانات التي او ل ت ي يتبعها أ من الدم فيتعارض فيها أ م ر امران ن الإنسان الأصل والغالب ا كذلك ل د م ن على ش ب ل خ م م ر يتعارض ر فيه ا أ الاصل أ ص ل و ل ل ل غ ا ا ب أ الطهارة والغالب النجاسة قال الجميع ذلك يرجح مع في الجميع الاصل أ ص ل ف ل أ في هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل ط ه ا ر ة وطبعا هذا كله اذا لم نرهم قد فعلوا ا ل ن ج ا س ة ف إ ذ ا ر أ ي ت مسلما وضع ن ج ا س ة على ثوبه ما يجوز لي استعماله فمن باب أ و ل ى إ ذ ا ر أ ي ت ه عند الكافر عند من يتدين باستعمال ا ل ن ج ا س ة أ و لا يتدين باستعمال النجاسه ة ذ إذا ا الكلام جاءنا الثوب وجدنا كله ثوبا لا ص ل في ا ل س و ب أ ن ه طاهر و إ ن كان ا ل إ ن س ا ن يتدين باستعمال ا ل ن ج ا س ة ويغلب أ ن ه قد استعمل فيه ا ل ن ج ا س ة إ ل ا أ ن هذا أ م ر مظنون وليس متيقنا و ا ل ط ه ا ر ة شيء يقيني لا صد ف الأشياء الطهارة فلا نغلب ما كان مظلونا على ما كان متيقنا ولكن لا شك الكراهة في استعمال أواني المتدينين نغلب على ولكن شك في بالنجاسة أكثر أ كراهة من في استعمال في وكذلك ا الناس الذين لا يتدينون بالنجاسة ما ن يتدينون ي في ش في ه ا و ك ذ استعمال ا ل آ ن ي ة من مسلم مدمن على الخمر أ خ ف ك ر ا ه ة من ا س ت ع م ا ل آنية م ش ر ك لا يتحرز عن ا ل ن ج ا س ة لان المسلم ط الذي ا م م س ل ل ا يعرف أ ح ك ا م دينه يعصي باستعمال الخمر ر يعرف الطهارة من النجاسة. هذا المفترض به. في الواقع غير لا النجاسة الواقع ذلك هذا شك كونه أنه من به في موضوع آ خ ا ك ث ي ر من الناس يبتلى بشرب الخمر ولكن يتحرز من ا ل ن ج ا س ة ما يرضى أ ن يصلي وعندما يصلي يتطهر ف إ ذ ا يعرف الطاهر ة من ا ل ن ج س ف ا ل ك ر ا ه ة تتفاوت في بعض الحالات ا ل ك ر ا ه ه تكاد تصل ل د ر ج ة ا ل ح ر م ة مثل استعمال أ و ا ن ي الذين يتعبدون باستعمال ا ل ن ج ا س ة لا شك أ ن الخلاف في هذه ا ل م س أ ل ة قوي بعضهم يقول حرام ب ع ض ه م يقول جائز مع ا ل ك ر ا ه ة ا ل ش د ي د ة التي تكاد تصل ل د ر ج ة الحرمه ة أقل من ذ استعمال ا أ و ا ن ي المشركين لا يتحرجون عن ا ل ن ج ا س ة ولكن لا يتعبدون باستعمالها أخص من ه ذ استعمال ا ثياب مسلم يت... يعمل عملا ما يخلو من ا ل ن ج ا س ة أ و ثياب مسلم يعطي بشرب الخمر أ و ما شابه ذلك ا ل ك ر ا ه ة فيه أ ق ل وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام فيما يتعلق بالمياه واوانها و ن ب د أ ا ل آ ن بباب جديد أ ل ا وهو باب أ س ب ا ب الحدث أ ي متى يصير ا ل إ ن س ا ن محدثا وكيف يصير محدثا ما هي ا ل أ س ب ا ب التي تؤدي إ ل ى الحدث والحدث كما ذكرنا تعريفه عند الكلام على المياه قلنا هناك يشترط ل إ ز ا ل ة النجس ورفع الحدث ماء مطلق أ و ماء طهور وقلنا هناك في الحدث إ ن ه في ا ل ل غ ة الشيء الحادث وفي الاصطلاع امر اعتباري معنوي يقوم ب ا ل أ ع ض ا ء إ ذ ا خرج من ا ل إ ن س ا ن ريح مثلا كان متوضئا و ا ل آ ن يسمى محدث قام ب أ ع ض ا ء وضوئه أ م ر اعتباري معنوي يمنعه من ص ح ة الصلاه ة حتى يتوضى ي م ن ع من ص حيث ة الصلاة ح لا م ر خ ص ما يوجد له ر خ ص ة بترك ا ل ت ط ه ا ر ة فالحدث امر اعتباري يقوم ب ا ل أ ع ض ا ء يمنع من ص ح ة ا ل ص ل ا ة حيث لا مرخص ا ل أ س ب ا ب ا ل م ؤ د ي ة إ ل ى الحدث م ت ع د د ة وليست سببا واحدا عدها ا ل إ م ا م النووي هنا ل أ ن ه ا أ ر ب ع ة وربما نجد بعض الفقهاء يعدونها خ م س ة وربما نجد بعض الفقهاء يعدونها س ت ة وربما نجد بعض الفقهاء يعدونها س ب ع ة وليس الخلاف في ذلك خلافا في الحدث فهم كلهم من أ ص ح ا ب ن ا ولكن بعضهم يفصل وبعضهم يجمل بعضهم يعتبر النوم حدثا مستقلا وزوال العقل بجنون أ و إ غ م ا ء أ و سكر حدث مستقل وبعضهم يعد لمس القبل حدثا مستقلا ويعد لمس ح ل ق ة الدبر حدثا مستقلا من أ ج ل هذا اختلف أ ص ح ا ب ن ا في تعديد أ س ب ا ب الحدث كاختلافهم في أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة بعضهم عدها ثلاثه ة عشر ع ركنا و ب ض م عشر د ه ا ثمانية ع ركنا وذلك لاختلافهم في عد ا ل ط م أ ن ي ن ة في الركوع والاعتدال من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين هل هو ركن مستقل أ م أ ن ه ركن تابع للسجود وللجلوس بين السجدتين وللاعتدال من الركوع وللركوع من أ ج ل هذا اختلف العدد ولكن ا ل ح ق ي ق ة و ا ح د ة ا ل أ م ر ا ل أ و ل الذي يؤدي إ ل ى الحدث هو خروج شيء من القبل أ و الدبر سواء كان الخارج عينا أ و ريحا إ ل ه م ا ناقض سواء كان نجسا جافا كان خرجت منه حصاء م ت ن ج س ة أ و صار يخرج منه كبعر المعز أ و الغنم ل ش د ة ا ل إ ن س ا ن أ و كان ر ق ب ا سواء كان معتادا كالبول والغائط أ و نادرا كالدم والحصى ك ل ه م ا يؤدي إ ل ى النقض أ و الدود إ ذ ا خرج من ا ل إ ن س ا ن خارج من السبيلين يكون ناقضا سواء كان قليلا ام كان كثيرا ا ن ك كله ناقض وسواء خرج منه ك ر ا ه ي ة او طبعا في ارادته او رغما عنه بلا ا ر ا د ة منه في كل هذه الاحوال يكون ناقضا كل خارج من القبول او الدبر يعتبر ناقضا للوضوء والاصل في ذلك قول الله تعالى أ و جاء أ ح د من ك م من الغائط وحديث الصحيحين أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال في الذي ن حينما سبل ل يغسل لآية الكلام على الغائط وهذا كلام على الخارج ل عنه من ذكره فيها وهذا ويتوضى ا ق بغض النظر عنه عن ك و ن نجس نجس أو طاهر وهو طاهر ا ل ذ يغسل نجس لأنه قال ي ذكره ويتوضا ض وفي الصحيحين ي أ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يتوهم أ ن ه يجد الشيء خرج منه ولم يخرج منه شيء قال إ ن ه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أ و يشم ريحا هذا كلام عن الخارج من الدبر إ ذ ا كان ريحا كل هذا ن ا ق ض للوضوء وهذه نصوص ويقاس عليها ما ذكرناه من ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى مما يخرج من القبل أ و الدبر فكل خارج منهما ناقض إ ل ا المني الخارج من ا ل إ ن س ا ن سواء أ م ن بمجرد النظر أ و ا ل ا ح ت ل ا ل في كلا الحالين ما يعتبر ناقضا للوضوء وفي ا ل ا ح ت ل ا ل طبعا يكون إ ذ ا كان جالسا ممكنا مقعدته من ا ل أ ر ض النوم على هذه ا ل ه ي ئ ة ما يؤدي لنقض الوضوء كما سنتكلم عنه بعد قليل فإذا نام جالسا ممكنا مقعدته من ا ل أ ر ض واحتلم ما يعتبر احتلامه وهذا ناقضا للوضوء والسبب في ذلك ا ل ق ا ع د ة ما أ و ج ب أ ع ظ م الامرين بخصوصه لا ي ج ب أ د و ن ه م ا بعمومه مثل زنا المحصن أ و ج ب أ ع ظ م ا ل أ م ر ي ن بخصوص كونه زنا محصن وهو الرجم فما أ و ج ب أ د و ن ه م ا ب ع م ولكن م كونه زنا وهو زنا ا ج ل و ذ ل ل ك ا ج ا ب ة ربما و و ج ج المني أ أ ع ظ ل أ م ر يسال ن و ه و بخصوص كونه مني السائل يجب أدوانهما وهو الوضوء بعموم كونه خارج ي أ ل ل س ا ما ف ا ئ د ة هذا يعني إ ذ ا احتلف او نزل منيه بالنظر هل يجوز له أ ن يصلي ما يصلي هل يجوز له أ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ما يجوز أن يجوز ه أ ن يحمل المصحف ما يجوز بالعكس من ذلك في أ ح ك ا م أ خ ر ى تجب عليه ما تجب على المحدث حدثا أ ص غ ر اصغر فالمحدث عدثا أ ا يجوز له أ ن يدخل المسجد وهذا لا يجوز له أ ن يجلس ف المسجد طيب ما هي فائده ذ ا قال فائدة هذا ا الأيمان أو في تعليق الطلاق كأن قال رجل بأنها تكون طارقا إذا اهتقد سيستظهر في في تعليق لزوجته تكون رجل ل أو م كأن وضوء ث والناس ي ت فلو ن ن ن و في م ث هذا ي ق و ل و ن أ ش ي انسانا ء لا على البال فلو تخطروا أ إ ن قال مثل هذا و ا ح ت ل م هل تعتبر زوجته طارقا ل قلنا ق ا إذا بأن خ و ج المني ا ن ض ل اذا و إ قلنا ب أ ن خروج المني ليس ناقض ا للوضوء ما تعتبر زوجته ط ا ل ق ا وكذلك الايمان هل يحلس بيمينه إ ذ ا خرج منيه فيما ل ولو ع ق الحنف على ل حدث ق ل ن انسد ب أ خروج مني ناقض يكون قد حنث بيمينه وإذا المني ناقض قلنا بأنه ليس بناقض ما يكون قد حنث بيمينه حنث بأنه ي قد بناقض يكون ما ق حنث ب ي مخرج ي ن ه فإذا كل ا من الانسان ق ب و أو ل ل على د ب ر أي كيفية ك ا يعتبر ناقضا ن ا للوضوء ولو انسد مخرج وانفتح له مخرج آ خ ر بحيث صار يخرج منه البول أ و الغائط صار هذا المخرج ب م ث ا ب ة القبول والدبر ف إ ذ ا خرج منه شيء ف إ ن ه يكون ناقضا وهذا بشكل مجمل وهناك تفصيل لا أ ر ي د أ ن أ ت ع ر ض له ل أ ن لي نظرا في التفصيل الذي ذكره اصحابنا رضوان الله عليهم فيما إ ذ ا كان المنفتح تحت ا ل م ع د ة أ و كان فوق ا ل م ع د ة وربما اختلفت تصورات اختلفت الناس في الزمن الماضي عن تصوراتنا في العصر الحاضر باختلاف تطور العلوم التي كانت في الزمن الماضي و م و ج و د اليوم في عصرنا هذا ما نجمع مجموعة من الأمثلة ونتكلم عليها مرة من بالنوم المراد الآن شاء الله الفقهية عليها واعدة الناقض الثاني من نواقض الوضوء زوال العقل سواء أزال بالنوم وليس المراد بزوال العقل أتعرض تعرض وقت آخر إليه إن له وليس في هو أ ي انه يصير مجنونا المراد به أ ن يزول, يزول تمييزه سواء زال تمييزه مطلقا ف أ ن ز او مجنون أو زال تمييزه مؤقتا بالنوم أ و ب ا ل إ غ م ا ء أ و بالسكر في هذه الاحوال ا ل ث ل ا ث ة يزول تمييزه مؤقتا وفي ح ا ل ة ا ل جنون قد يكون الجنون متصلا فيزول تمييزه مطلقا وقد يكون الجنون متقطعا فيرجع إ ل ي ه تمييزه في ح ا ل ة الصحو ويذهب عنه تمييزه في ح ا ل ة الجنون ف إ ذ ا زال تمييز ا ل إ ن س ا ن بدوم أ و إ غ م ا ء أ و سكر أ و جنون انتقض و ض و ء ه لقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي العينان و ك ا السهي ء ن ا ي ة ن ط ي ف ه من ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الوكاء والخيط الذي تربط به ا ل ق ر ب ة و ا ل س ه ي ح ل ق ة الدبر فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العينين للخيط وشبه ح ل ق ة الدبر بالشيء الذي يوكى ب ا ل ق ر ب ة ف إ ذ ا كان الاسلام مستيقظا وكانت اعصابه مشدوده ة يكون د ب ر يكون متحكما به ما يخرج منه شيء ف إ ذ ا نام واسترخت مفاصله واسترخت ع ص ا ب ه من المحتمل أ ن يخرج منه شيء في هذه ا ل ح ا ل ة ويكون قد ارتخى الرباط ل أ ن العين ب م ن ز ل ة الرباط بالسهي العينان و ك ا ء السهي فمن نام فليتوضا رواه أ ب و داود وغيره وقيس بالنوم غيره لأن الإنسان النائم عنده استرخاء ولكننا بامكاننا أ ن ن و ق ض ه ومع ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ن النوم ناقض للوضوء ولكن المغمى عليه لا سبيل إ ل ى إ ي ق ا ظ ه والسكران في حاله سكره لا سبيل إ ل ى إ ي ق ا ظ ه والمجنون لا سبيل إ ل ى صحوه هم أسوأ حالاً من النائم فإذا فإذا حالاً النائم كان هم من أسوأ زوال التمييز في النائم ناقضا للوضوء فزوال التمييز فيما سواه من ا ل إ غ م ا ء والسكر والجنون من باب أ و ل ى قد يقال ا ل ط ه ا ر ة م ت ي ق ن ة وخروج شيء من, أو من الدبر مضمون نحن قلنا العينان وكاء السيف من نام ف ي ت و ض ا يعني إ ذ ا نام استرخت مفاصله وربما خرج منه شيء وليس متيقنا خروجك فكيف نزيل اليقين بهذا ا ل أ م ر المضمون أ و بالشك و ا ل ق ا ع د ة التقيه تقول لا يزول اليقين بالشك وليس مراد ه بالشك هنا الشك الاصطلاحي وهو ما استوى فيه طرفات ترجيع بحيث لا يرجح أ ح د ا ل أ م ر ي ن على ا ل آ خ ر لا مراد ه بالشك هنا الظن مرادهم بالشك الظن وقد نبهه ا ل إ م ا م النووي وغيره من أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم على هذا في مواطن م ت ع د د ة قول الفقهاء اليقين لا يزول بالشك ل اي ز و لا ب ل بالظن. بالظن الشك على الظن اصطلاعا ظ ن ن وأصدق ت ز يزول ل لما ا ن ل اليقين منزلة عن مرتبة م ش ك ك فيه ا ط ه ا ا ر وخروج ة متيقنة من شيء ل ب ر مضمون وكيف يزول ا ل ي ق ي ن بالشك قالوا في بعض الحالات لما تكثر ا ل أ م و ر ولا نستطيع ضبطها لا سبيل إ ل ى ضبطها ا ل إ ن س ا ن حينما ينام وتسترخي مفاصله كثيرا ما يخرج منه خارج كل إ ن س ا ن في الدنيا يخرج منه الشيء ولا يشعر به أ ي أ ن ز ل ن ا الشيء المضمون م ن ز ل ة الشيء المتيقن م ن ز ل ة الشيء الحقيقي ما دام الانسان إ ذ ا نام من المحتمل أ ن يخرج منه وغالبا وكثيرا ما يخرج ولا يشعر لا سبيل إ ل ى ضبطه وتمييزه عند ذلك نعتبره ك أ ن ه قد خرج أ م ا ما دام يميز فلا ننقض وضوءه إ ذ ا خرج منك انتقض ما خرج لا ينتقد أ م ا وقد زال عنك التمييز والخروج متوقع وكثيرا ما يخرج و ل ا تستطيع ضبطه ولا تحس به ولا تشعر لو كان يشعر به لمنعه لا يحس به ولا يشعر به بناء على ذلك أ ن ز ل ن ا هذه ا ل ح ا ل ة التي لا سبيل إ ل ى ضبطها م ن ز ل ة ا ل ح ا ل ة ا ل م ت ي ق ن ة من قبيل الاحتياط في أ م و ر ا ل ع ب ا د ة وبناء على ذلك مازال عندنا يقين بظن و إ ن م ا زال عندنا يقين بامر ي ي ق ن ز ل عندنا يقين ب أ متيقن أ ن ز ل ن ا ا ل أ م ر المظنون م ن ز ل ة ا ل أ م ر المتيقن ل أ ن ه لا سبيل إ ل ى ضبطه فالاحتياط جعلنا نفرضه ب أ ن ه أ م ر متيقن ف أ ز ل ن ا يقينا بيقين وما أ ز ل ن ا يقينا بظن هذا ب ا ل ن س ب ة للنوم اذا نام ا ل إ ن س ا ن الجنون والاغماء والسكر معروف السكر حالتان ح ا ل ة ا ل ن ش و ة ب د ا ي ة ا ل ن ش و ة ما سكر ولكن ب د أ يتارجح ب د أ يشعر ب ا ل ح ر ا ر ة في ج س د ي ما نعرف هذا ما نستطيع أ ن نصفه الحمد لله على ذلك على ن ع م ة ا ل إ س ل ا م نتكلم كما نقرا في الكتب نعم ولا تستطيع شرحه كما يحدث به ف ت ق ه ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن في أول النوم في اوائل ل ن م في أ و حديث النفس دب النعاس إ ل ي ه وتسلط عليه ف ب د أ يشرد لذهنه ي شرود د ش ر النائم ب د ا ي ة النوم شرود ما يستطيع ضبط الأشياء المحسوسة وإنما ينتقل إلى الأشياء المعنوية بداية النوم في هذا ولكنه يسمع كلام استطيع الأشياء الأشياء بداية هذا الانتقال الحاضرين عجل ينتقل إلى ولكنه ضبط في إ ل ا أ ن ه لا يستطيع ت ن ج ي ز ه هذه حالات النعاس قال هذه ما تنقض ا ل و ض و ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لو خرج منه شيء في هذه ا ل ح ا ل ة يستطيع أ ن يضبطه ف إ ذ ا ما غاب عنه الصوت أ و ر أ ى الرؤيه عند ذلك يعتبره نائما وكذلك ا ل إ ن س ا ن الذي يكون في أ و ا ئ ل ن ش و ة السكر ما سكر ولكن في أوائل نشوة السكر في يستطيع أن يميز ويضبط أن ولكن ب د أ يتخيل هذا أ ي ض ا ما ينتقض و ض و ء ه ف إ ذ ا م وصل ل د ر ج ة السكري حيث فقد التنيب عند ذلك ي ن ت ق ض قال وعلامات ا النعاس سمعوا كلام الحاضرين و إ ن لم يفهموا ف إ ذ ا لم يسمع كلام الحاضرين أ و ر أ ى الرؤيا عند ذلك يكون و ض و ء ه قد انتقض هل كل للوضوء نوم يكون ناقضا للوضوء يكون ناقضا للوضوء إ ل ا نوم من ينام جالسا سواء كان مستندا إ ل ى جدار استنادا كليا بحيث لو زال الجدار من خلفه لفقط ما يضر ما دام ممكنا مقعدته من ا ل أ ر ض أ و لم يكن مستندا في كلا الحالين ما ي ن ت ق ض و ض و ء ه ل أ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا نام ا ل إ ن س ا ن على هذه ا ل ح ا ل ة من العسير جدا أ ن يخرج منه شيء هذا هو التعليل العقلي و أ م ا ا ل أ ص ل في ا ل م س أ ل ة قول أ ن س رضي الله تعالى عنه فيما رواه مسلم وغيره كان أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا ي ت و ب ؤ و ن ظ ه ر هذا الحديث أ ن ه م كانوا ينامون على أ ي ك ي ف ي ة كانت ينام مستلقيا او م ض ج ع ا او م ت ك ئ ا او جالسا مستندا او غير مستند ولكن ر و ا ي ة ابي داود رحمه الله كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم حتى فحمل الحديث حالة حالة تخفق الاستلقاء على وخفقان في في رؤوسهم الرأس يكون ولا يكون هذا ما للضجاع ذاك و إ ن م ا يكون في ح ا ل ة الجلوس ما يخفق ر أ س ا ل إ ن س ا ن أ ي أ ن ر أ س ه ينزل على صدره فجاه حينما ينام فهذا ما يكون إ ل ا في ح ا ل ة الجلوس ولذلك قلنا إ ن النوم على هذه ا ل ح ا ل ة ما يكون ناقضا للوضوء في ا ن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون ولما جاء الأعراب إلى النبي صلى الله عليه الله وسلم وساره بعد ص ل ا ة ع ش ا ء سلمه بحديث طويل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أ م ر من ا ل أ م و ر والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يستمع له و ا ل ص ح ا ب ة ينتظرون وما زالوا منتظرين حتى خفقت رؤوسهم ونام كثير منهم فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه مع ا ل أ ع ر ا ب أ م ر بلالا ان يقيم ا ل ص ل ا ة ف أ ق ا م بلال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أ م ر أ ص ح ا ب ه ب إ ع ا د ة الوضوء فلو كان ا ل نوم الانسان متمكن ك لو نوم ن ا ل إ جالسا على هيئه متمكن, متمكن ينقذ الوضوء ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه ب إ ع ا د ة وضوءهم لكنه لم ي ا م ر بذلك فدل هذا على أ ن النوم على هذه ل ي ئ ة ما يكون ناقضا للوضوء فهذا في المسألة وأصل ولو أ ن رسول الله أ م ر أ ص ح ا ب ه ب إ ع ا د ة الوضوء لامرنا ب إ ع ا د ت ه اتفاقا أ م ا التعليل العقل الذي نعلمه ح ي ن ما نسمع الحديث لا مانع عندنا أ ن ن ع ل ل ت ع ل ي ل ان ع ق ل ي ا فقط ا ل في ا ل م س أ ل ة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و التعليل العقل تعليل لهذا الحديث لماذا لم يجعل ا ل إ س ل ا م نوم ا ل م م ك ن مقعدته من ا ل أ ر ض ناقضا للوضوء قلنا ل أ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يصعب أ ن يخرج شيء من ا ل إ ن س ا ن حتى لو تعمده لو كان ا ل إ ن س ا ن جالسا ممكنا مقعدته من ا ل أ ر ض غير مستند وكانت صحته ط ب ي ع ي ة ع ا د ي ة ما كان م ح ي ل ا جدا بحيث تتجافى أ ع ض ا ؤ ه عن ا ل أ ر ض من العشير عليه أ ن يخرج الخارج ولو اراد أ ن يخرجه متعمدا لصعب عليه ولذلك نقول الناقض الحالة م للوضوء ا ل ن ا ق ض ا ل ث ا ب ت من نواقض الوضوء هو التقاء بشرتي الرجل و ا ل م ر أ ة إ ذ ا لمس الرجل ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة ف إ ن ه ينتقد وضوءه وسواء اكان هذا اللمس ب ش ه و ة أ و بغير ش ه و ة خلافا لبالك وسواء ك ا ن عمدا ً أ و عن طريق الاكراه أ و النسيان ف إ ن ه أ ي ض ا ً يكون ناقضا ً للوضوء وسواء ك ا ن الرجل ذ ك ا ل ر يعني ممسوحا ً ب أ ن جب ذكره وجبت خصيتاه أ و كان عنينا ً يكون ناقضا ً للوضوء لا ع ب ر ة بكونه يستطيع أ ن ي أ ت ي ا ل م ر أ ة أ و لا ي أ ت ي ه ا لا عبره لهذا وسوء كانت ا ل م ر ا ة ه شاباته ة وكانت عجوزه ا ش و ونقض ا الوضوء وسوء كانت كافره او كانت مسلمه نقض ا الوضوء ح ر ة ت ه او رقيقه شفون ونقض الوضوء ل وكذلك اليد الذي تلمس س وكانت ا سليمه او كانت شلع ا ء و ا ك ا ن ا ل ل م س ب ء اليدين او ب ل ر أ م ب أ ي جزء من أ ج ز ا ء ا ل ش ا ئ ج ه د ما لم يكن هناك حائل ف إ ذ ا كان ه ن الرجل ك ح ا ئ كأن كان ا ل يلبس قفازا أ و من وراء ثوب يضع يده على يد ا م ر أ ت ه مثلا هذا ما يكون ناقضا للوضوء نحن نتكلم فيما إ ذ ا التقى بشرتا الرجل و ا ل م ر أ ة بدون حائل يكون ناقضا للوضوء مطلقا و أ م ا الدليل على ذلك فقول الله تعالى أ و لامستم النساء ف إ ن كنتم مرضى أ و على سفر أ و جاء أ ح د منكم من الغائط أ و لامستم النساء ك ل م ة لامس تحتمل معنيين معنى اللمس الحقيقي ومعنى الجماع المجازي وقد يكون المجاز مرادا وقد تكون ا ل ح ق ي ق ة مراده فما الذي يرجع أ ح د المعنيين على ا ل آ خ ر أ و من المحتمل أ ن يكون اللماس موضوع لكيلا امريا على ا ل ح ق ي ق ة موضوع لمعنى الجماع م ولمعنى ض و ع اللمس العادي لا نمنع هذا فما الذي رجح معنى اللمس العادي على معنى الجماع قال ق ر ا ء ة ح م ز ة والكساء من القراءات ا ل س ب ع ي ة ا ل م ت و ا ت ر ة ب ا ل إ ج م ا ع قرا أ و لمستم ا ل ن ت ا ء ف إ ذ ا كانت ك ل م ة ل ا م ت ى تحتمل المعنيين معنى الجماع ومعنى اللمس الحقيقي فكلمه لمسه ما تحتمل معنى الجماع فهي قطعا ت ط ل ق على ا لمس ل ا ل ب ش ر ل ل ب ش ر ح ق ي ق ة و ت ط ل ق على الجماع مجازا ما الذي جعلنا نرجح ا ل ح ق ي ق ة على المجاز قال هذه القاعده ا ل أ ص ل ي ه في ل غ ة العرب أ ن ا ل أ ص ل في الكلام ا ل ح ق ي ق ة اذا سمعت ا ل ك ل م ة وترددت بين معنييها المجازي والحقيقي فالاصل بي انني احملها على معناها الحقيقي حتى يقوم الدليل الذي يمنعني من حملها على المعنى الحقيقي فلا يجوز لي أ ن أ ح م ل ه ا على م ع ن ا ل م ج ا ز ر ب م المجازي ي ق و قائل ا ل بأن ع ن ى ا ل م ن ع م هذه ا ل مسلمة الأصل ق ا ع د ة ف يقول الكلام ا ل ح ي ق ة ا ن ع د ل إلى ا ل م ج ا ز إ ل ا استعمال الكلمة معنىها ا عند تعذل في ح قد ي ي ق ق يقول القائل هنا توجد ق ر ي ن ة تصرف الكلام عن معناه الحقيقي إ ل ى م ع ن ى ا ل م ج المجازي ز ي إ ى ع ن ى ا ل م وهو أ ن لامه ك ل م ة لامثه أ و لامستم ا ل ن س ا مفاعله والمفاعله في ل غ ة العرب ما تصدر من طرف واحد ما يقال تقاتل زيد إ ذ ا كان هو وحده الذي يقتل ما يقال تضارب زيد إ ذ ا كان يضرب و إ ن م ا يقال تضارب زيد وعمرو تقاتل زيد ع م ر تصارع زيد و ع م ر فربما قال القائل او لامستم النساء هذه مفاعله والمفاعله ما تتحقق الا اذا صدرت من طرفين من الرجل و ا ل م ر أ ة فاذا لمس ا ل م ر أ ة ا ل ما يكون في هذه ا ل ح ا ل ة مفاعله ف ا ل م ف ا ع ل ة ما تتحقق الا في ح ا ل ة الجماع كل منهما يحاول ا ل آ خ ر ة وبناء على ذلك يجب علينا أ ن نحمل ك ل م ة لامستم على معنى الجماع لا على معنى اللمس الحقيقي قلنا أولا يرد هذا القراءة يقولون أولا الثانية أو لمستم النساء تحتمل المعنى الذي ذكرتموه ما فيها مفاعلة فنحمل هذا على هذا. يقولون لنا لماذا ما تحملون تحفصون هذا ما ما فيها هذا هذا ما أو وهذه ذكرتموه يرد لمس على لامس نقول السبب في ذلك أ ن لمسه تطلق ح ق ي ق ة على اللمس الحقيقي ولا تطلق على الجماع إ ل ا مجازا و ك ل م ة لامس جدلا على ا ف ت ر ا ض ن لا تطلق على المعنيين فانها وردت و أ ر ي د بها معنى لمسه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما جاءه ماعز يعترف بالزنا ماعز جاءه قال له ا لعلك ن ب ي ي ه الصلاة والسلام ل ل ع قبلت لعلك لامست لعلك لا مست يريد أ ن يدرا عنه م س أ ل ة الجماع فلو كانت ك ل م ة لامست تعني معنى الجماع ما استفاد شيء ماعز قال له لا يا رسول الله أ ت ي ت منها حراما ف ي أ ت ي الرجل من اهله حلالا ولعلك ا ر س و ل صلى الله ي يعرض له يقول ه له وسلم ل ل ع قبلت لعلك فاخذت لعلك لامست أ ي لمست لمثا ولذلك له لا يا رسول الله الرجل أهله منها يا حراما ما أتيت يأتي الرجل من أ ق ا م عليه رسول الله الحد ف إ ذ ا أ ط ل ق رسول الله لامسا على اللمس وما أ ط ل ق ه على الجماع ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ا ل م ن ا ب ذ ة وعن بيع ا ل م ل ا م س ة وهما نوعان من أ ن و ا ع البيع كما ذكرناهما في كتاب البيوع في المعاملات وحينما يشتري ا ل إ ن س ا ن ب و ا س ط ة اللمس الثوب ملموس وليس ب ل ا م س يلمس الثوب وينزل لمسه للثوب م ن ز ل ة ا ل ص ي غ ة نهى رسول الله عن هذا البيع نهى عن بيع ا ل م ل ا م س ة و ا ل م ل ا م س ة مفاعله بناء على ا ل ق ا ع د ة التي ذكرناها يجب أ ن تصدر اللمس من الطرف والثوب ملموس وليس بلامس اتفاقا ومنبوذ وليس ب ن ا ب ث اتفاقا ف إ ذ ا تطلق كلمه لامس على معنى لمس ولكن لمس ما تطلق على معنى لمس ولذلك حملنا معنى لامس على معنى لمس ربما مردود الكلام يقال لنا هذا بما, رؤي عن النبي صلى الله بما روى السيده ل عليه ه و ل م من أنه ف م ا روت س ي ع ا ئ ش ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا ثم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضا كلام ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها هذا الحديث ذكرت لكم أ ك ث ر من م ر ة وفي مناسبات ك ث ي ر ة ليس بصحيح وهذا الحديث لم يخفى على ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع ل أ ن هذا الحديث مداره على حبيب بن أ ب ي ثابت يرويه عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا ثم يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضا وحبيب بن أ ب ي ثابت هذا يقول عنه تلميذه سفيان الثوري ما حدثنا حبيب بن أ ب ي ثابت إ ل وعروه المدني وسفيان من أخص الناس بحبيب ث ا ح ب ب ابن أبي ثابت إ لم ا ا عن عروة ل ز ن يلق ي الزبير المزني المزني ي س عن عروة الزبير وإنما عن عروة المزني. وعروة ابن المزني وإنما هذا لم ل ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة ولم يجتمع بها فالحديث فيه انقطاع ما بين ع ر و ة ا ل م ز ن ي وما بين ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنه ولذلك قال ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله قولته ا ل م ش ه و ر ة في هذه ا ل م س أ ل ة ان صح حديث حبيب بن أ ب ي ثابت قلت ب أ ن لم ت ل ر ج ل ل ل م ر أ ة لا ينقض الوضوء ولكن حديث حبيب بن أ ب ي ثابت ليس بصحيح وما رواه أبو داود في مصرحاً بأن عروة وعروة عروة مصرحا الزبير قال حدثنا ابن سننه بأن أبي حبيب ثابت في عن ابن ا ب ل ز ي ربما ر يقول لنا القائل هذا الراوي صرح ب أ نقول المحدث هو ابن الزبير هو عروة هذا الكلام لبث على الراوي سمع حبيبا يقول عن ع ر و ة فتبادر إ ل ى ذهنه ع ر و ة ا بن الزبير, لأن عروة ابن الزبير ه و ا ل ذ ي يروي عن ا ل س ي د ة عائشة السيدة عائشة ابن دائما أخت ي راينا و ي عنه من أكثر ل فلما ر عروة و ا سمع عن عروة عن عائشة ظن أن عروة هو ه كثيرا في, صنيع ولقد رأينا في صحيح الامام مسلم عشرات المواطن ينص ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله تعالى يقول فلان هو ابن فلان مع أن الراوي لم ينص على هذا. الإمام مسلم على يعني أن ينص يبين الراوي هذا يقول وغيره من المحدثين ما يبين هذا نعم فظن ان الراوي هو ع ر و ة ا بن الزبير فقال عن عروه ت ا بن الزبير ولئن عروة على أنه قال عن ابن الزبير إذن الحديث أنه عن ابن إذن انقطاع فحق اقتراض فيه م الانقطاع بين حبيبي ابن ابي ثابت وما بين عروة ابن وما عروة ز ب ي ر ل ا ليس بين ع ر و ة و ا ل س ي د ع ا ئ ش ة و إ ن م ا الانقطاع بين ع ر و ة ا بن الزبير وبين حبيب لان حبيب أ ن عن, عن حبيب يروي لم عروة ب الزبير كما قال وسفيان ما تلميز حبيبا د ث ن ا ح ب ثابت إ لم ا ا عن عروة ل ز ن يروي فمن ا عن عروه ة ف ف م أ ن ه عروه ا ل م ز ن ي وسفيان و ليس من الناس ا من ل م م غ ر ي ن ليس من, الناس الأغرار ليس من الناس الذين أ غ ر ر ا الناس ا ليس ل من يجهلون مثل هذا ا ل أ م ر الخطير ولذلك قال ا ل إ م ا م الشافعي ان صح حديث حبيب بن أ ب ي ثابت قلت ب أ ن لمس الرجل ل ل م ر أ ة ليس بناقض للوضوء و أ م ا ما سوى هذا الحديث مما ورد في هذا الباب فهو ضعيف باتفاق المحدثين لما يوجد في رواته من الجهاله ويقول ا ل إ م ا م النووي وغيره من المحدثين من أ ص ح ا ب ن ا و ل إ ن صح هذا الحديث فهو مقلوب على رواته ل أ ن الحديث ورد في ق ب ل ة الصائم